محمد إمام الأنبياء محمد سيد المرسلين محمد الرحمة المهداد يكل خلق الله إلا رسول الله يكل خلق الله إلا حبيب الله والله منتقم فلتحذروا عقبا والله يكفيه من سبه واذا ولكل جبار يوم له سيرى سخرو وما علموا جهلوا رسول الله ولكل جبار يوم له سيرى سخروا وما علموا جهلوا رسول الله لو يعلموا قدره لتمثلوا بخطى والله مجده في أرضه وسماه لو يعلموا قدره لا تَمَثَّلُوهُ بِخَطَاهُ وَاللَّهُ مُجَدِّدُهُ فِي أَرْضِهِ وَالسَّمَاءِ فِي أَرْضِهِ وَالسَّمَاءِ يَا كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ يَا كُلَّ إلا حبيب الله يكل خلق لا إلا رسول الله يكل خلق لا إلا حبيب الله والله أيده وبجنده ولا الله قربه وَخَصَّهُ وَحَبَا لَن تُعْجِزُوا رَبًّا فِي مُلْكِهِ وَحِمَا مِنْ قَبْلُ أَبْرَهَتًا اللَّهُ قَدْ أَخَذَ لَن تُعْجِزُوا رَبًّا فِي مُلْكِهِ وَحِمَا مِنْ قَبْلُ أَبْرَهَتًا الله قد افسا هذا ابو جهل من قبلكم عادا والله اهلكه سبحانه في علا سبحانه فعلا هذا ابو جهل من قبلكم عادا والله اهلكه سبحانه في علا سبحانه في علا يا كل خلق الله الا رسول الله يا كل خلق الله الا حبيب الله يا كل خلق إلا رسول الله يكن لخلق الله إلا حبيب الله